إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فَأَنْتُمْ مِنْهَا تَمْشُونَ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ الله مَا يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم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 ومنهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يغافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 وملك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما